نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآيات الذين إذا ذكروا بها خروا سجدو وسبحوا خروا سجدو وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وضما و مما رزقناهم ينفقون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 وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون